117. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا فشروا مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فس تقيموا إليه وستوفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا 114. ويصالحات لهم أجر غير ممنون 115. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين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 هي يدخانوا، فقال لها ول الأرض يا قوى أن أكرها؟ قالت أتينا قا.